قَالَ هَلْ آمَنَكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا آمَنْتُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا آمَنْتُمْ الله خير حافظا الله خير حافظا وهو ارحم الراحمين وهو ارحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا منا ردت الينا ونمير اهلنا ونحفظ اقانا ونداد كيل بعيد ونمير اهلنا ونحفظ اقانا ونداد ذلك كيل يسير, ذلك كيل يسير قال لن ارسله معكم حتى تاتوني موثقا من الله لا تاتنني به قال لنكن اليك معكم حتى تاتوني موثقا من الله لا تاتنني به لا به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 وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وَمَا أُغْنِي عَنكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ وَمَا أُغْنِي عَنكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ إِنِ الْحُكْمُ لله عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ قلت عليه فليتوكل متوكلون عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أجوهم ما كان يؤني عنهم ولما دخل الَّذِي أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا مَا كَانَ يغني عنهم من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 عَلَمَّا مَا هُوَ لَكِنَّ أَكثَرَنَاكَ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوَى قال اني انا اخوك فلا كذت بما كانوا يعملون قال اني انا اخوك فلا كذت بما كانوا يعملون